بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها, والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها و النهار إذا جلّها، والنهار إذا جلاها, والنهار إذا جلاها والليل, إذا والليل إذا يغشاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها والسماء. والأرض وما, طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وَمَا سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أَفْلَحَ من ذكها، قد أفلح من ذكها، وقد, وقد خاب من دساها، وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها كذب فهوها إذن بعث أشقها إذ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقية فقال لهم رسول الله اللَّهِ وَسُقِيَهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَكَذَّبُوهُ فَقَرُّوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِم رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا فَدَمْدَمَ ولا يخاف عقباها ولا